دربك لا تردد ت شق طريقك بالعزم راي واحد لا يتعدد خذه رفيقك في الازمات أعوذ علينا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله بسم بسم الله الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالله نحمده أنفسنا إن شرور يهده و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا ع ب د ورسوله اما بعد ف أ ه ل ا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل وجل اليوم أقول وهو ولا أن أجمعين أجرأ حسناتنا الإنساني الإسلامي ليس عسكرياً الله يجعل اللقاء الله فعلاً القرارات التاريخ لا التاريخ هذا ميزان حديثنا قرار قراراً قراراً حربياً عز مع بإذن من في جريء في في ولا قرارا يتحكم في مصير د و ل ة من الدول أ و أ م ة من ا ل أ م م إ ن م ا كان قرارا علميا خالصا وكان في زمانه قرارا مجنونا لكن سبحان الله مع مرور ا ل أ ي ا م ثبت أ ن هذا القرار كان له فضل كبير جدا على العالم أ ج م ع هذا القرار اتخذ في بلاد ا ل أ ن د ل س والحقي ا إ خ و ا ن ي واخواتي ان بلاد ا ل أ ن د ل س بلاد عجيبه ة بلاد الأندلس منذفتحت و ي معزولة عن العالم ا ل إ س ل ا م ي د و ل ة م س ت ق ل ة تمام الاستقلال ثمانمئه س ن ة من الاستقلال ومع ذلك فقد تميزت بخصائص وسمات من النادر أ ن تتميز بها د و ل ة أ و أ م ة على مدار ثمن قرون م ت ص ل ة لعل من أ ه م السمات التي تمثل د و ل ة الاندلس أ أو ن ن د د ل س ع م تذكر ا ل أ نتذكر سويا أو نعرف سويا هذا المعنى هو معنى هذا سويا سويا سمة أو هو أو العلم العلم العلم ما شاء الله في أ ر ض ا ل أ ن د ل س كان متفوقا وباهرا في كل فروع ا ل ح ي ا ة سواء كانت العلوم ا ل ش ر ع ي ة أو ك او ن ت ا ل ل ع م علماء الحياتية الأندلس في برع كانت ل ل ل القرار الجريء اللي م ج ا ا ت ه ك ل م عنه العلوم ن ه هو ا قرار ر د ة ل ا م من علماء、الأندلس. لعالم م الأندلس ش ه ر ع عند ر و ف الحياتيه م م المسلمين س ل تفاصيل ي غير ن وعند ه ف ا دقائق غريبة جدا وعجيبة جدا غريبة وعجيبة لانه كان بارع في أ ك ث ر من مجال من مجالات العلوم وكان بيجمع ما بين علوم ع ل م ي ة وعلوم أ د ب ي ة فعلا م و س و ع ة ل د ر ج ة ان الناس سماتوا في بلاد الاندلس ن ل حكيم وفي شمال أفريقيا وهاجروا ف أفريقيا ي شمال و بعد ذلك إ ل ى ا ل أ ن د ل س سواء كان مع طرق ا بن زياد البربري رحمه الله أ و الجنود الذين دخلوا بعد ذلك إ ل ى أ ر ض ا ل أ ن د ل س أ و من العلماء الذين هاجروا ليعيشوا في بلاد ا ل أ ن د ل س عباس علماء برعوا العلوم يعيش بن فرناس التكرني رحمه الله كان من علماء المسلمين الذين برعوا في أكثر من مجال من مجالات、العلوم. وكان يعيش في زمان الإمارة من من من في في رحمه أكثر الأموية في أخريات القرن الثالث الهجري في عباس ن من سنة من دلوقتي عشان لما نقول الإنجازات ي دلوقتي وطريقة التفكير وطريقة أكتر ألف ومئة لما ل ا إ د ع عنده نعلم التي كانت كانت الطريقة قيمة في هذا الزمن ا ل كيف قيمة في هذه ح ي ق ع ب ابن س فرناس ك ع ا م ة العلماء في ذلك الزمن كانوا ي ب د أ و ن حياتهم بحفظ ا ل ق ر آ ن الكريم وبدراسه ا ل س ن ة م ط ه ر ة وبدراسه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة وبتعلم الفقه وكان ب ت ع ل الفقه م و يناظر ح ض ر كرطبة المجالس العلمية في كل مساجد كل في وفي ف س ل و ق ت كان ا ن ي في هذه المجالس ا ل ع ل م ي ة وكان ت عنده ا ل ق د ر ة ع ظ ي م ة جدا على ا ل م ن ا ظ ر ة وعلى ا ل م ج ا د ل ة وعلى إ ث ب ا ت ا ل ح ج ة والدليل والبرهان وكان دارساً للفلسفة وكان يستخدم هذه الفلسفة في مناظراته وكان دارسا الفلسفة مناظراته علماء الأندلس في المناظرات من يستخدم أبرع للفلسفة في في هذه بحق ب ر ض و في نفس الوقت لم, يل... لم يلهي هذا ا ل أ م ر عن التعمق في العلوم الحياتيه ة وإحنا عارفين حين القرن الثانية ا في ل ج مجال وجه ر تظهر أكبر صورها أروع صورها برع عباس بن فرناس رحمه الله في أكثر من مجال. درس الفيزياء ودرس الكيمياء ودرس بارعا ي بدايات الحياتية في في في الإسلامي في الفيزياء الكيمياء في كانت ذلك وكان العلوم العالم عباس الله الطب الطب الخصوص متخصصا بن من لسه لم على ومع أو نظر ا ل أ ط ب ا ء واشترك مع ا ل أ ط ب ا ء في بعض المسائل و ق ر أ كتب ا ل أ ط ب ا ء ا ل ي و ن ا ن ي ة وكتب ا ل أ ط ب ا ء الفارسيه ة الإسلامية وكتب كانت التي الأطباء ظ ر الإمارة قربه الإمارة قربه كثيرة ت الوقت واستطاع حتى تضيب فتح بشكل بهذا أصبح طبعا البلاط ذلك يلم العلم العظيم الخلافة الأموية الأموية الأموي لي لأنه لي الاطلاع خفيف في أفاق فتح ووسيط جدا جدا جدا أو أو أن من من على مكتبات ك ب ي ر ة والمكتبات كانت م و ج و د ة في قصور ا ل أ م ر ا ء ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى م ك ت ب ة ك ر ط ب ة وغيرها من المكتبات ا ل إ س ل ا م ي ة في ذلك الزمن وده ادلوا س ع ة حاجة لكن كانت في مساحه ه م بتميز ة جداً ا ب ع ب ن فرناس ر م اطلاع ل ل لا ه أنه كان لا يكتفي ف ق ب ا ق ر ء ة بالدراسة ولا ل ا يكتفي في م م ل واسعه ل ك ك ن ه ن ينزل إلى ل ا أ و ا المختلفة الأمر ط ليرى ل الأمر على ى ويرى حقيقته ي ت ع ط ب ف إ ذ ا قام ب د ر ا س ة النبات على سبيل المثال فانه ينزل الى الصحارى وينزل الى الحدائق وينزل الى المتنزهات وينزل الى ي ع ل م طبيعة زراعه ة ذ النبات ا إذا أراد ا أن يدرس ل حتى ي و ا ا ن فإنه ينزل ل أماكنها و ي ر ى أماكن ع ي ويرى طبيعة ش ه ا أ ك ل ه ا و طبيعه زراعه ي الصناعات هذا النبات ص ل ص ن ا ا ع الضقيقة أماكنهم في يعني كان يذهب إ ل ى الحدادين ويذهب إ ل ى النجارين ويذهب إ ل ى صناع السفن ويذهب إ ل ى صناع السلاح ويذهب إ ل ى العطارين ويذهب إ ل ى كل م ه ن ة يرى كيف يعمل أ ه ل هذه ا ل م ه ن ة وما هي دقائق ا ل ص ن ا ع ة ودقائق هذا الفن وهذا سبحان الله أ ع ط ا ه ح ص ي ل ة ض خ م ة جدا جدا من المعلومات وأصبح بالفعل أحد الشخصيات المرموقة يسموه فوق أحد الأندلس الأندلس الشخصيات بالفعل حكيم داخل ما قلنا كان بيسموه حكيم الأندلس فوق الكلام كله في ده زي كان شاعرا مرهف الحس كان يكتب الشعر وكان من م الشعراء ا ل ع د د و يناظر في ل ل أ ن وكان ن د س ا ي الشعراء وكان أ ي ض ا بارعا جدا في النحو و ا ل ل غ ة ل د ر ج ة أ ن ك لما تيجي ت ق ر أ ك ت ب التي تحدثت عن ن ح ا ت الاندلس أ ن يعني د ل ل س ع م ء ا ل ح و في ا ل أ ن تجد طبقات أدرجوا قد أنهم بن فرناس في الطبقة الثالثة من طبقات العلماء الطبقة عباس الثالثة في علماء النحو ف يعني الأندلس ي معنى كده انه كان فعلا من البارعين والمتخصصين في علم النحو وعلم الصرف مع قدرته على المناظره في العلوم الحياتيه والعلوم الأدبية والعلوم واحد ك ما نتحدث ن من ه ع في إ ن س الادبيه ن واحد ك هذي ل ل ا ا ا ا ت ت ج ه أ ة و ا ا ا ل ت ج ا العلمية والاتجاهات الطبية والاتجاهات الصناعية سبحان الله في أكثر من مجال ت من في أكتر نحن نتحدث عن ش خ ص ي ة و ا ح د ة هو بحق كما سموه حكيم ا ل أ ن د ل س في يوم من ا ل أ ي ا م جه كتاب العروض إ ل ى ا ل أ ن د ل س كتاب العروض هذا كتاب كتبه الخليل ابن أ ح م د وهو يتحدث فيه عن أ و ز ا ن الشعر وعن ق ا ف ي ة الشعر وعن بحور الشعر وعن كيف يمكن أ ن يكتب الشعر وكيف تقيم هذا الوزن وتضبط هذا الوزن وما إ ل ى ذلك من الامور وكان كتابا معقدا شديد التعقيد خلي بالك هذا العلم اخترع و أ ل ف ه الخليل بن أ ح م د من ا ل ب د ا ي ة فوصل هذا الكتاب نسخه منه إ ل ى قصر ا ل خ ل ي ف ة و ب د أ ت الناس تقرا هذا الكتاب وهذا الكتاب فيه أ و ز ا ن كثيره ة وطرق ك ث ي ر ة سبحان الله ما عرفها أ ه ل ا ل أ ن د ل س قبل ذلك ف أ خ ذ الناس يسخرون من هذا الكتاب حتى كانت ا ل ج ا ر ي ة في قصر ا ل خ ل ي ف ة تنادي على الجارية الأخرى عندما تداعبها وتقول لها صير الله وتقول عقلك صير مثل عقل هذا الذي م ل أ كتابه من هذه الكلمات يقصدون كتاب العروض س خ ر ي ة من الخليل بن أ ح م د ومن كبار علماء النحو ومن كبار علماء ا ل ل غ ة في ا ل إ س ل ا م يقولون عنه هذا الكلام ل أ ن ه لا يفهم أ ح د ط ب ي ع ة هذا الكلام أو مفهوم ه ذ او الكتاب ع ل ل ل ى فكرة ك ا ا مفهوم ده ألوه برضو ي المشرق عندما ظ ر هذا الكتاب ك ا ابن الخليل ن بن أ ح د ي ت هذا م عندما أباه بالجنون ه كتف هذا الكتاب قال هذا الكتاب يعني خارج الكتب ا عن طبيعة ل ك ت م وعباس ب الكبر وبدأ يكتب سبحان ة في ف غير سليم وغير سوي ذلك الوقت خلاص كلام لكن سبحان الله كان وأنه ل ا من أ ع ج ل الكتب, ومن أهم الكتب في تاريخ اللغة وفي تاريخ الشعر فلما وصل الكتاب بدي الصورة ك ت تاريخ تاريخ ب بدي ومن وفي و أهم هذا ا في ع بن فرناس سمع أن في ك ت ان ب ا ل ا الكلمات س بتقع على هذه في ذ ه ب إلى ل ل قصر ا خ ف ة أو الإمام أو الأمير وطلب الإمام هذا ا ل كتاب وخاد ودرسه وشرح هذا الكتاب عاد الكتاب بيته ذلك للأمير بعد في ثم وشرح الكتاب في مجالس العلم ا ل م و ج و د ة في ا ل أ ن د ل س و أ د ر ك الناس ط ب ي ع ة هذا الكتاب فعرفوا قيمته بعد أ ن عرفوا ق ي م ة عباس ابن فرناس رحمه الله كان برضو عنده خبرة كبيرة بعلم الفلك وكان وكان كبير شكل وكل الكواكب اكتشفتها كان حاجات جدا حياته عامل البيت بتاعه الأجرام السماوي فيها الشمس فيها المجرات التي زماني بيرسمها عنده عنده برضو خبرة بعلم بيته بيت ووضع ووضع وعمل على لطيفة في سقف حتى في صقف بيتي يعني كان عنده ا سماوية فيها كل الأجرام السماوية التي اكتشفت ا م م ل كل صقف قبة في ز ي العجيبة وكان هذا من المنازل من ج ا الأندلس بل إن الناس كانوا يأتون من خارج الأندلس ا في يأتون ي بل ل إن من ش د و ا هذا ا ل م ن ز ل ا ل ع ج ي ب عباس ابن منزل فرناس كان ن ع د ه ص ن الات ع ة آ ك ث ي ر ة جدا دقيقة سواء في علوم الكيمياء أ و الفيزياء أ و علوم الفلك أ و الجغرافيا ن بيصنع بنفسه أو ينزل مع الحددين وغيرهم من الصناع وغيرهم مع أو ليصنع آ ل ا ت ه بنفسه فكان ف ع ن ا على د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا من التفوق في أ ك ث ر من مجال ليه موقف لطيف في موضوع الكيمياء, كان برضو بارع في الكيمياء وكان بيعمل فالناس كانوا بعض الناس كانوا بيحقدوا على عباس بن فرناس لصلته ب ا ل أ م ر ا ء ولاتساع شهرته ولعلمه الواسع الغزير في كل العلوم ولقدرته على ا ل م ن ا ظ ر ة و ا ل م ج ا د ل ة فكل هذه ا ل أ م و ر جعلت الناس تريد أ ن تشي به عند ا ل أ م ي ر أو عند الخليق او ل ل خ ي ق أ عند القاضي فذهبوا إ ل ى القاضي واتهموا عباس بن فرناس بالزندقه م و بالشعوزة وبالسحر وبأنه ه هذه التجارب يجري في داخل بيته ليسحر الناس بعد ذلك ف ج ا ب و ا عباس بن فرناس واستدعوه عند القاضي و ب د أ التحقيق معه فطلب عباس ابن فرناس احد الشهود وكان الشاهد هو هو الامير الاندلسي الوقت عبد الرحمن ابن الحكم اللي كان عبد بيحكم وبالفعل من؟ الاندلس في في ذلك ذلك الوقت مثولة هو هو الامير بين يدي القاضي وطبعا ده بيدينا ص و ر ة برضو عن ط ب ي ع ة الحكم في بلاد الاندلس و ط ب ي ع ة ا ل ح ي ا ة وصله الحاكم بالمحكومين و س ل ط ة القاضي ا ل ك ب ي ر ة في ان يستدعي امير البلاد الى ق ا ع ة ا ل م ح ك م ة ليدلي بشهادته في قضيه عباس ا بن فرناس. فرناس الامير لان الامير كان قريب جدا من عباس ابن فرناس ويعرف كل التجارب التي كان عليها ويعرف ان ما كل تكلم على قضية السحر من عمر قريب ويعرف ويعرف قضية ولا ق ض ي ة ا ل ش ع و ذ ة ولا ق ض ي ة الدجل وما إ ل ى ذلك من أ م و ر و ب د أ عباس بن فرناس يدافع عن نفسه ويقول يا ترى لو أ ن ا جبت الشعير وطحنته وحطيت عليه الماء وحولته بعد كده الخبز هل في هذا ضرر أ و هل في هذا سحر أ و هل في هذا ش ع و ذ ة فقال القاضي لا هذا شيء طبيعي نحن بنجيب وبنجيب عشان نعمل شيء مفيد نعرف ناكله أنا بعد بعض الشعير شيء مفيد آتي الأشياء الماء قالها هكذا أفعل كده التي لا تستطيع أ ن تستفيد بها على هيئتها مثل الشعير على هيئته و آ ت ي معها بالماء ومعها بمواد أ خ ر ى واخلط أ خ ل ه ذ بذاك كما ي العجين بالماء ثم بعد ذلك ل بعد ع ي ثم أوقد هذا النار مادة لأخرج تنفى بعد ل المسلمين والمسلمات هل في هذا خطأ؟ ثم شهد الأمير عبد الرحمن أنه لم الداجل أو الشعواز أو السحر إنما كل الإختراعات التي ك كان هذا عباس فرناس إنما ثم من من في يرى أي يكون أنه بن نوع أو أو شهد ه خطأ؟ عبد ب كانت في مصلحة الإسلام والمسلمين في مصلحة عباس بن فرناس اخترع ع د ة ساعات حتى يستطيع المسلمون أ ن يعرفوا بها ا ل أ و ق ا ت واخترع آ ل ة تشبه اله الحبر وكانت, آلة الحبر وكانت هذه ا ل آ ل ة من أ ع ظ م ا ل آ ل ا ت التي اخترعت في تاريخ ا ل أ ن د ل س لماذا ل أ ن ا ل أ ن د ل س كانت د و ل ة ع ل م ي ة على أ ع ل ى مستوى ف إ ذ ا اخترعت آ ل ة تمكن المسلمين من س ر ع ة الكتابة دون د أن أن أو أن أن نقطة نقطة يأخذ يضطر حبر م القرار د في ك سطر أو و في كل كلمتين فهذا كان إنجاز ضخم جداً ضاعف الإنتاج في كلمتين كل كان الإنتاج خلال ل ضخم إنجاز جداً ا ت ونسخت المحدود أعداد ك ب ى ج د من الكتب في داخل الأندلس الكتب داخل الآلة التي ا بفضل ت في خ هذه ع ه الجريء عباس ابن فرناس ا ق ر ر ا ا ل يعني بحياتي عشان نعرف أعرفكم إحنا خذنا وأنا أن هذا الرجل كل ده مقدمة عشان نعرف قصة هذا الرجل وأنا أثرت أن أعرفكم بحياتي لانه ش خ ص ي ة مش زي صلاح الدين الايوبي او عماد الدين زنكي او نور الدين محمود او عمر بن عبد العزيز اللي احنا كلنا نعرف تفصيلات حياتها ش خ ص ي ة م ج ه و ل ة عندنا مفروض نعرف حياتها ونعرف ط ر ي ق ة معيشتها عشان نعلم اولادنا ازاي ممكن يكونوا علماء في يوم من الايام مفيش حاجة في جهد عمل في قراءة في كبير حاجة بحث ساحة بالسهل اتعمل قراءة الى الارض نزول الى ساحة العمال نزول نزول الصناع سعي في اتصال مع علماء آ خ ر ي ن في إ ب د ا ع في الشعر إ ب د ا ع في ا ل ل غ ة إ ب د ا ع في النحو إ ب د ا ع في الفيزياء والكيمياء وفي والفلك وفي والطب ف ي سبحان الله فعلا حكيم ا ل أ ن د ل س م و س و ع ة من أ ع ظ م الموسوعات في تاريخ ا ل إ س ل ا م القرار الجريء اللي خ د ه كان قرار سماه أ ه ل بلاده بالقرار المجنون ماهو هذا القرار قرر عباس ا بن فرناس رحمه الله أ ن يطير أ و ل إ ن س ا ن في العالم يفكر في م ح ا و ل ة طيران وطبعا الكلام دا كان جنون في ذلك الوقت ما أ ح د يسمع عن ق ض ي ة ط ي ر ا ن هذه ب ا ل م ر ة إ ز ا ي ا ل ف ك ر ة خطرت في دماغ عباس ا بن فرناس إ ز ا ي فكر ان ا ل إ ن س ا ن الذي يسير على ا ل أ ر ض أ و بالكاد ي ص ب ح في الماء هذا ا ل إ ن س ا ن يستطيع أ ن يطير في الهواء ء كيف فكر في هذه الفكرة كيف الفكرة في ديني توفيق عمين يدرس فرناس في رب هذه الله هذا سبحانه منتهى ه سبحان وتعالى عباس ابن ا إلى ل أتت وبدأ د وخد وقته خد سنوات في د ر ا س ة الموضوع ب د أ يدرس المعاملات الفيزيائيه ومقاومه الهواء لثقل ل الاجسام يعني بدأ يقيم قدر الأجسام للاجسام، وثقة الأجسام، ارتفعت ارتفعها في فكيف يزيد الطيور، الطيور و ط ر ي ق ة الطيور في الهبوط يعني ب د أ يدرس د ر ا س ة ع ل م ي ة و ا ق ع ي ة لهذا ا ل أ م ر ثم ب د أ يدرس بعد ذلك أ ن و انواع ع ع الأقمشة ا ش ي ش ف أشد أ ن و الاقمشه أ ق م ش ة ب ة و أ و وبدأ ا ا صلابة فاكتشف أنها الحرير ه الأبيض ي ع ل ك ل الجناح من الأخشاب الخفيفة أخف أنواع من الأخشاب عشان لما يجي يطير ما تمثلش ل أنواع عشان ما يجي من من أخف يطير ي عائق وتقع به على الأرض وبدأ يعمل شكل جناحين تماما به على يعمل شكل كشكل وبدأ أجنحة ا لكن ط ي و ر ل تتناسب مع جسمه وعمل جناحين كبار وكساهم بالريش الابيض او كساهم بالحرير الابيض اللي هو شبه الريش عند الطيور وعمل ا ل تفصيلات الضلوع اللي م و ج و د ة في داخل جسم الطائر او في داخل جناح الطائر عملها بتاعه يطلع من السماء قمة الاخشاب الخفيفة الجراحين جبل الجناح هو بهذه ان وبسط في وفكر فوق ويطير حتى ينتقل بعد ذلك من مكان إ ل ى مكان في ا ل أ ن د ل س أ و في خارج ا ل أ ن د ل س بهذه ا ل أ ج ن ح ة التي اخترعها الفكرة كانت تاروك له له وفعلا قدر يوصل لهذا الشكل الذي ابتكره ودعا الناس أجمعين ليشاهدوا هذه التجربة العجيبة أول إنسان في تاريخ الدنيا يقوم بمحاولة طيران له بشكل له طويل يوصل أول في كبير قدر وبينظم أجمعين بوقت يقوم هذه أول أول أ وفي اليونان واحد ويسعى ويكون بخطوات الإسلام الإسلام المسلمين بالمرة مش بس يكتب عن الفكرة لا يكتب عن الفكرة إلى عملية إنسان عن عن تنفيذها بس تاريخ تاريخ في في في غير يكتب يكتب مش من أجل هذا الأمر. جمع ل ل هذا ا أ ر ج م الناس عباس ا بن فرناس في ح د ي ق ة الرصافه ة وحديقة الرصافة ذ ه أنشأها وفيها حديقة الرحمن بلاد أندلس عبد الداخل في في كرطبة تبة مرتفعة كانت وكانت مكان مرتفع على وجمع الناس من هنا وهناك وجمع ا ل أ م ي ر وجمع العلماء وصعد إ ل ى قمه تل التل من التلال وفي ا ا ل ن س ناس كتيره جدا حاولت أ ن تثنيه عن هذا ا ل أ م ر وتمنعه ل أ ن ه سوف يهلك نفسه وهو من كبار ر ل ل الأندلس والناس جميعا تحتاج إلى قيمته وإلى ع جميعا م وحكيم قيمته ا ء وإلى تحتاج د ت علمه ي س س ه لكن ب ح العلماء ن ا ل ه ب بن ا فرناس س أصر ع ى تنفيذ تجربته ت ج ا ع ل كل ن مكان ا س في و و ق عباس بن فرناس فوق ا ل ت ب العاليه ثم فرد أ ج ن ح ت ه و ب د أ في الطيران وطار عب... عباس بن فرناس بالفعل لمسافه ة بعيدة سبحان ا ل ل نجحت ج ت ر ب ة ع ب ابن ا فرناس واستطاع س أن ي ط ي سليمة ر الفكرة وأثبت أن للناس ق د نختلف اختلافات جزئية في طريقة في صناعة الأجنحة لكن الفكرة سليمة يستطيع الإنسان أن يصنع اختلافات التطبيق يستطيع الفكرة سليمة آلة في في جزئية طريقة يطير بها من مكان إ ل ى مكان هذه أ و ل م ر ة يا إ خ و ا ن ي واخواتي في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة واحد يصنع آلة ويطير ب ه اله سبحان ا ل بعد أن طار مسافة بعيدة أن طر مسافة ويطير ا ا ل ل ن تنظر س إ ه دهشة وعجب هذا في الكبير ي وعجب الإنسان الضخم س ت ع أن ي ي ط ثم حاول ع بها ا فرناس س بن أن ي ب ب ط ط ئ ر طريقة ت التي صدفته ه صنعها الله سبحان مشاكل النزول لكن في وطبعا متوقع هذه أ و ل م ح ا و ل ة ل ل إ ن س ا ن في م ح ا و ل ة الطيران فنزل رحمه الله على ظهره بدلا من أ ن ينزل على قدمه كما كان يتوقع ف أ ص ي ب في ظهره إ ص ا ب ا ت ب ا ل غ ة وكانت هذه ا ل إ ص ا ب ا ت سببا في وفاته مات المسبوقة عباس بن فرناس نتيجة هذه التجربة العجيبة والغريبة وغير المسبوقة في التاريخ الإنساني واستطاعها نتيجة بن في وغير هذه أ ن يثبت للناس أ ن هذه ا ل ف ك ر ة ق ا ب ل ة للتطبيق وقد راها أ ه ل ك ر ط ب ة ب أ ن ف س ه م وراها العلماء وراها كل من كان في هذا الموقف وشاهدوها وثمنا وكان الشاعر سبحان الله دفع حياته ثمنا وثمناً لاختراعه الذي قام、به. طبعا الناس كتيرة جدا سخرت من هذا الأمر حتى أطلق الشاعر مؤمن ابن سعيد وكان معاصرا لعباس ابن بنفسهم به دفع سعيد لتجربتي لكن من مؤمن فرناس سخرت أطلق كثيرة حتى ب يطم ت ه فيه الذي قال ي على العنقاء في طيرانها بعد أ ن ك س جثمانه ريش قشعمي ريش القشعمي اللي هو الريش ا ل أ ب ي ض اللي هو ك س ب ه الجسم بتاعه والعنقاء طائر خرافي بيقوله كبير كبير عايز يقلد العنقاء كطائر كبير جدا يطير في السماء فهو إنسان كبير يطير في السماء فيصخر منه أنه فعل هذا الأمر ودفع حياته العنقاء هو فهو ودفع السماء السماء فعل الأمر لهذا الخطأ أنه منه أنه هذا إنسان ثمنا كطائر جدا لكن سبحان الله هذا الخطا أ ي إخواني لم يذهب أ و هذا الفعل لم يذهب هباء م ن ث و ر ة إ ن م ا هذا الفعل فعلا أ ف ا د ا ل ب ش ر ي ة كثيرا وخلي بالك إ ن هذا التصوير أ و هذا الاختراع أ و هذه ا ل ف ك ر ة لم تراود أ ح د ا في ا ل ب ش ر ي ة ربعمائة سنة من وفاة بمحاولة صناعة إلا آلة عباس بن فرناس عندما أشار بعد بن بيكون روجر من أ و ل ف ك ر ة ظهرت في أ و ر و ب ا كانت بعد عباس بن فرناس بربعمئه ا ة سنة الحقيقة الفكرة سعيد كنت وأنا بزور متحف في الطيران في واشنطن وأنا بشوف محاولات أو تاريخ الطيران جدا محاولات تاريخ العالم وكيف وصلت الفكرة إلى متحف في في وكيف ت بزور بشوف أو و ر ذ ا الآن والطيران الذي نراه الآن وأرى في هذا المتحف ا وأرى صورة في ع ب سنه ب فرناس و و ويحاول أن يطير من فوق بجناحيه تب جبل الجناحين هذين أن من يفرد يطير ليثبت للعالم أ ج م ع أ ن المسلمين كانوا أ و ل من حاول الطيران على وجه ا ل أ ر ض طبعا بعد كده الطيران اتطور كتير ودلوقتي بنشوف أوروبا أبدا أبدا المسافة لأمريكا ثلاث الصوت كل لا لو لا المحاولات الأولى ساعات طيران بيقطع المسافة من أوروبا لأمريكا في ساعات وطيران حربي وطيران فوق سرعة الصوت وطيران كذا وكذا سرعة أن وكذا, وكذا حربي وفيه وفيه أبداً أبداً الأولى والفكرة الإبداعية الأولى التي أتى بها عباس أتى ب ن ف ر ن ا س رحم ا ل ل ه ع ب الله س فرناس بن ورحم ا كل عز ل المسلمين ونسأل الله م ا ء ع وجل أ ن يمن علينا ب أ م ث ا ل هؤلاء المبدعين الذين أ ف ا د و ا أ م ة ا ل إ س ل ا م و أ ف ا د و ا العالم أ ج م ع أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم و جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اسلك دربك لا تتردد شق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدد خذ رفيقك في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن الظن برب زدا ويقينا و س ب ا ب وارفع وانضي راية حق ت ج ن ي الخير